أكل منها، وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلاً مسحوراً، ظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا.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 قل أذانك خير أم جنة الخلد التي أعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا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 ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بوراً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 أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن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 فَقَوْمٌ نُوحِ الَّمْمَ كَذَبُ الرُّسُلَ أَغْرَقْنَا هُمْ وَجَعَلْنَا هُمْ لِلنَّاسِ آيَةً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 الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا ومن الرحمن أنسجد لما تأمرنا أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا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 قولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذررياتنا قرة أعين